أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله العظيم من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات منذ خلق الله آدم آدم أبو البشرية قصة الخلق يكون شيء نعه، وخلق الله الأرض في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، سواء للسائلين.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 مستوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ملائكة الله يسبحون بحمده ويقدسون له شاءت إرادة الله أن يخلق خلقا جديدا الملائكه فتنادى بعضهم على بعض يتساءلون واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه تعالت حكمتك وجلت قدرتك يا ارحم الراحمين لك ان خفيت على الملائكه الحكمه في ان يخلق الله خلقا غيرهم إنهم يتناجون فيما بينهم لا معقب على أمر الله ولكنني أخشى أن يكون خلق آدم لتقصير وقع منا في عبادته سبحانه أو مخالفة بدرت من أحدنا في حقه تعالى الله أعلم منا بشرائرنا وأعلم بأننا دائبون على التسبيح بحمده والتقديس له اللهم إنك تعلم ما بنفسي وفي نفسي أن هؤلاء البشر الذين تستخلفهم في الأرض لا بد أن يصطرعوا على خيراتها ويتجاذبوا منافعها فيفسدوا فيها ويسفكوا الدماء دعونا إذن نرفع شكاتنا إلى الله كما هي في نفوسنا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ويظل الملائكة ساجدين قانتين اللهم إنا لم نقل ذلك إلا رغبة فيما يزيل الشبه وينزع الوساوس من الصدور ويملأ القلب طمأنينة اللهم إني أرجو لو استخلفتنا نحن الملائكة في الأرض اللهم إنا أسبق إلى معرفة حقك ورعاية نعمتك اللهم إنا سؤالنا ليس انكارا لفعلك، ولا شكا في حكمتك، ولا تمردا على خليفتك آدم أو ذريته في الأرض. ترى، بماذا يجيب الله ملائكته العابدين القانتين؟ يقول الله لملائكته إني أعلم ما لا تعلمون اللهم إنك تعلم من حكمة استخلاف آدم ما لا يدركون ويقول الله للملائكه عن ادم فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سبحانك يا بارئ النسمات سبحانك يا من تقول للشيءكم فيكون هذا آدم قد سواه الله من طين من صلصال من حمأ مسنون ثم نفخ فيه من روحه فصرت فيه نسمة الحياة صار آدم بشرا سويا الملائكة يقبلون على آدم معظمين إنهم يقعون لآدم بأمل ربهم ساجدين واحد فقط محشور في زمرتهم بمقتدى الخلق لم يسجد من ذلك الذي يجرؤ على عصيان ربه أي تعس ذلك الذي يدنس الكون بأول جريمة النكراء ملك يدعو الملائكة أيها الأصفياء توجهوا إلى الله بقلوبكم ربنا لا تؤاخذنا بجريرة سوانا الملائكة يتساءلون عن المجرم الذي عصى أمر ربه من يكون من هو من يكون من هو من؟ من؟ من؟ من؟, من من من من من غدا نلتقي مع احسن القصص علاقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب